محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد وبعد ه أ ي ه ا الكرام لمجلس آ خ ر من مجالس صحيح البخاري في باب من لم يكره ا ل ص ل ا ة إ ل ا بعد العصر والفجر باب من لم يكره ا ل ص ل ا ة إ ل اصلي بعد ل ر و ا ج ر ح د ث رواه ع م رايت و ب وأبو, وابو ن عمر ع س د حديث وأبو غريب البقري النعمان حماد بيخالف اصحابي ب للحديث قال أصلي كما رأيت يصلون لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أ ن لا تحروا طلوع الشمس ولا غ ر و ب ه ا حديث ثاني اصلي كما رايت أ ص ح ا ب ي يصلوه ده ابن عمر هنا بي بيمسح ه ب ي كل الكلام اللي جاي اللي فات اللي هو لا ولا ص ل ا ة بعد العصر ولا ص ل ا ة بعد الفجر هو جاي انها صلي زي ما شوفت أ ص ح ا ب ي يصلوه غير أ ن ي لن أ ت ح ر وقت خروج الشمس ووقت ايه هروب يا بس دول الوقتين اللي انا ايه ك أ ن أ و ق ا ت النهي اختصرها ابن عمر في وقتين ن ق و ل ن ا قبل كده أ و ق ا ت النهي كم خ م س ة أ ل ي س كذلك خ م س ة والبخاري خلاها ث ل ا ث ة ل أ ن لما جيلك الحديث حتشوف انه ما ذكرش وقت, الاستواء. وقت استواء ل ا وقت الشمس س ت و ا ا ء ما ذكرهاش البخاري وطالما م ن ي اذكرها فهي ليست ايه عنده بعض مفهوم الـ الـ المنطوق النص. المسائل. هذا ا مفهوم لكن د ل ل ل ا ا ة عندما ي ف ه ر المساله ئ ي ا في المساله ئ يبدأ لعشان ذ ا واحد زي ابن عمر. هو يقول لك ي في اي شهر حصل من ليل او نهار فيه بين قرني شيطان كما ذكرنا في المره الماضيه بيخالف مين ابن عمر اول واحد بيخالفه ابوه اللي هو عمر اللي كان بيضرب أ ي واحد بيصلي بعد العصر ويضرب اي واحد بيصلي بعد الفجر لما الرجل يقول له يا ابن عمر لم ا تزاحم على الحجر ل م امانها ا ت ز ح على ل ح ج ر أما نهى النبي أ ب ا ك أ ن يزاحم على الحجر يعني ا ب ك جامد ويزاحم على الحجر ف ن ه ى أ ن ت بتزاحم ليه قال له اسمع ما ر أ ي ت النبي يفعل شيئا لابد أن ا ف ع ل ه الحديث يقول لا تحرر يعني س أ ص ل ي في أ ي وقت غير أ ن ي لايتحرى إ ي ه خروج الشمس بين خ ر ن ي الشيطان سواء يعني شروقها أ و غربه يعني ابن عمر اختصر ا ل م س أ ل ة فين شو في وقتين اثنين تمام هناخد الباب اللي بعده برضه باب ما ي و ص ل بعد العصر من الفوائد ونحوها طيب البخاري كتبلي ونحوها احنا عرفنا الفوائد و ب ك ل م ة و أ ن ا احوها معنى الكلام إ خ ر ا ج ا ل ن ا ف ل ة المحضه ة التي لا ل سبب كتب الكلام إيه؟ المحضة التي ب خ ا ر ي ك ب هذا الكلام ماذا؟ تقصده بطالة النافلة لا سبب لها من, من الموضوع يبقى الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع لها يبقى السبب زواد يبقى من ك ل م ة النافله او الراتب ة أ و نحوها يطلع ب ب ي النافله ا ل م ح ض ه ا ل م ط ل ق ة من الايه انظر ل ل إ م ا م لما ب يحط عنوان أ و ب يالف كتاب بتبقى ا لوحدها ع ب ا ر ة ض خ م ة ع ب ا ر ة لها م غ ز ة ولها معنى مهم جدا ف ي ق وقال ل و قريب عن م س ل م ة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العاصر ركعتين وقال شغلتني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر يعني هو الركتين ع اللي كانت صلاه بعد العاشره هم الركتين ع س ن ة الظهر لما شغلوا الناس من عبد القيس جاءوا ي س أ ل و ن عن ا ل إ س ل ا م فجالسهم وحدثهم عن ا ل إ س ل ا م حديث تسعين خ م س م ي ة قال حدثنا أ ب و نعيم قال حدثنا عبد الواحد ا بن أ ي م ن قال حدثني أ ب ي أ ن ه سمع ا ع ا ئ ش ة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقى الله والذي ذهب به يعني والذي إيه اماته النبي صلى الله عليه وسلم تحلف بالله تعالى ما تركهما حتى لقى الله وما لقى الله تعالى حتى ثقل عن ا ل ص ل ا ة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا ثقل عن ا ل ص ل ا ة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر وكان النبي يصليهما ولا يصلي هما في المسجد م خ ا ف ة أ ن يثقل على أ م ت ه الله طفيه تقصدهم كان يصليهما في البيت م خ ا ف ة أ ن يصليهما في المسجد حتى لا يثقل عليه على أ م ت ه شم إيه من ريحه ا ل ك ل م ة دي الخصوصيه ة ولا ما ب ق لو ك أنت ل دعك نفسك في المغناطيس بتاع الحديث هتفهم ا ل م س ا ل ة من أ و ل مره يعني ما تشرحه على كل كلمة يعني هو لا في المسجد حتى لا على, إيه؟ على إذن لو اني ف اركز ل صلى م ده المسجد و لك ي في البيت ي ه م ا لا ف حتى ق على أمته وده كل ا م هم ا ل م ؤ م أنهما ن ن ي ي دل على إ ه انهما ي ه ا ن ت و استوعبتم ا الكلام يبقى عرفتوا خصوصيه مين؟ من م نفس ن منطوق اللفظ ل أ ن طبعا ً لذلك ا ل ع ر ب ي ة بقى ي منطوق اللفظ نفسه ب ي و د ي معاني ك ث ي ر ة جدا ً غ ن ي ة س ر ي ة يوصل لمقصوده وهو المطلوب فلا ي ص ل ي و في المسجد م خ ا ف ة أ ن ي ف ق ل على أ م ت ه وكان يحب أن يخفف عنه كان يحب أن يخفف ك ان سلطة يخفف ح ب أن ي عنه ه ي عن ا ل أ م يعني حديث ا ل ي ابي حدثنا المسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ع ي ش ا م قال أ خ ب ر ن ي أ ب ي قالت ع ا ئ ش ة دهشام بن عروه بن الزبير ا بن اختي ما ترك النبي السجدتين بعد العصر عندي قط ما ت ر ك ه م عندي قط يبقى ام س ل م ة بن بولس الله م ر ة و ا ح د ة فقط ولم يعد ع ي ش ة بتقول ما تركهما قط والذي يعني ماته ما تركه أ ب د ا يعني سرا أ و جهرا ولكن كان يصليهما فين يبقى ركعتين كانت فرضين على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصليهما سرا في البيت حتى لا يثقل على ا ل أ م ة حديث 92 حدثنا موسى ابن إ س م ا ع ي ل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن ا بن ا ل أ س و د عن أ ر ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانيه م ي د ع م ا س ركعتان ا ولا عالميا ر قبل ص ل ا ة الصبح وركعتان بعد, بعد العصر تمام ي ب غ ى ده اثبات ركعتان بعد ص ل ا ة الصبح قبل ص ل ا ة الصبح اللي هي سمه الفجر يعني وركعتان بعد ص ل ا ة العصر الهما الركعتين الذي شغله وفد عبد القيس فصلى هما فهو في حديث المسلمه كان أ و ل م ر ة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين ومعلوم من س ن ة ا ل أ ن ب ي ا ء ع ش ان تكون ف النبي ه م أن ا ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إ ذ ا فعل شيء ثبته اذا عمل حاجه ايه ثبته ا يعني بقى ف أ ص ل ي ه عنده وهذا ليس وحده سنه الوحده بل س ن ة ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا إن, ان فعلوا شيئا في دين الله تعالى أ ث ب ت و ه وواظبوا عليه وده منهج ا ل أ ن ب ي ا ء جميع لو عمل عمل من الخير فبيعمل ايه بيثبته و إ ي ه و ي و ا ض ب عليه جميعا كما سنذكر في الفوائد ان شاء الله تعالى حديث حدثنا محمد بن عرعرق قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيته الأسود شهد بعد بتأكد تأكيد الأخير أبي رأيته النبي عليه يأتيني في يوم ركعتين يبقى هاتيني الركعتيني قال قال قال ومسروقا عائشة قالت ما كان الله العصر إلا ركعتين. يبقى عائشة ماذا جازي على صلى وسلم صلى عرعرق بن عن شعبة و ه و م س ل م ة تقول م ا ص ل ى ه م بعد ذ ل ك ه م ص ل ى ع م ه و ل م ر ة ص ل ى ركتين ن ع د ه م م س ل م ة و م ا ص ل ى بعد ك د ه وطبعا قدامك حسبك بامراتين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك بامراتين أ ن ل ليس كذلك ح د ي ي ث ن من نبي صلى الله عليه وسلم ولكن س م و ل في صحيح البخاري و باب واحد تعمل ايه أ ن ا طبعا سبقت الكلام قلت لك ا ل م س ا ئ ف ي معارك ط ا ح ن ة ما فيش علم سهل لو كان العلم يسيرا لطلبه كلها أحد كدبت الأمة كلها ولما ولكن م و ل شوفوا ه ا ي م س أ ل ة ز ي ر ي ة م ط ح ن ة في الخلافات الفقهيه يعني ا م ر أ ت ي ن من أ ج ل النساء ل ع ي ش ة و م س ل م ة وكانتا متنافستين يعني في خ د م ة النبي صلى الله عليه وسلم لجمال كل و ا ح د ة من ه ن ل أ ن كل و ا ح د ة منهم كانت يعني هي القمر لو شلت القمر مسامه ح ط ي ت ه ا يبقى احدى ورم تسير مسار القمر واخد ب ل ك و في البخاري يبقى جمع بين امين من امه المؤمنين وبين الصحيح البخاري وهذا واحد يبقى الحل يبقى لا بد من عمل القواعد ولابد أ ن نثبت هنا أ ن المثبت مقدم على النافي تمام لان المثبت مع زياره ايه, ايه؟ المثبت اللي زي اللي اثبت يبقى مع زياره ايه, ايه اللي خلل ا كلام بتاوسليم مع زياره ايه د ه ن ه ا ي ة المطاف و ي ب ق ى معنا بس ت ر ج م ة قبل منقولي ا ل ف و ا ئ د ترجمه لام الدنيا ام س ل م ة هند بنت ابي ا م ي ة ابن ا ل م غ ي ر ة ابن محزوم رضي الله تعالى عزيز ت ر ج م ة ن ف ي س ة و غ ا ل ي ة جدا كانت من أ ج م ل ن س ا ء ا ل أ ر ض ق ا ط ب ة من أ ج م ل نساء ا ل أ ر ض ق ا ط ب ة يعني كانت في ق و ة ا ل ش خ ص ي ة والجمال والبهاء والالتزام والعقل يعني شيء رهيب كان ا ل ص ح ا ب ة يهابونها أ و بكر وعمر فمادون لها ه ي ب ة ع ا ئ ش ة كرب ر ض ا و ا على كل نساء م ن فسلم ولكن عندهم س ل م ة تقف في غايه ا ل أ د ب ل أ ن ه ا ا م ر أ ة من بيت ابوها م من ر أ ة ي ت أ ب أ ب ي ا م ي ة ا ل م غ ي ر ة المخزومي الذي ذهب به التاريخ وذهبت به الكتب بشهرته بزاد الراكب اسمه زاد الراكب ومعنى زاد الراكب كان إ ذ ا سافر يعني يزود كل الذين معه الركاب الذين معه بالطعام والشراب لا يسمح لاحد أ ن يحمل مال و ل ا طعاما ولا ش ر ا ب ان ف ا ق ض ت ح ي ا ت ه و ب ه ذ ه ا ل ت س م ي ة ا ل ر ا جدا ا ئ ع ة س م ه ا زاد الرجل فطبعا ب هذا ويكون ه ا ابو و ام سلمة من م ا ل ش خ و ا ل ه و ا ل ل ا ا ب ء و ك ب ر ي ا ء والشخصية الفذة ما ل ي س ت لبعض ل ا ر ج ا ل م ا ل ي س ت لبعض ا ل ر ج ا ل فطبعا ن ت ر ج م ه ذ ه ا ل ش خ ص ي ة ويكون ل ذ ل هناك ح ي ا ت سلمة م و ص و ف ة بالجمال البارع والعقل البالغ يعني شوف ما وقفت ع ا ئ ش ة ما وقفش ع ا ئ ش ة عند حدها إ ل ا مثل هذه فلما راتها بعد الزواج كان يقول ه ا جميله و ج م ي ل ة و ج م ي ل ة هتقول ايه يعني جميله يعني ايه يعني فلما راتها ع ا ئ ش ة قالت والله هي اعلى مما و ص ف لا لا لا لا ده معرفوش يصفقوا ك ده مستوى أعلى مما أعلى ا ل وكانت أ ع ل بل ى مما وصفه بل كانت يعني في أعلى في مستوى ماريا ا ل م ص ر ي ة أ م ه ابراهيم مارية المصرية كانت يعني ق ط ع ة من ا ل ف ض ة ع ب ا ر ة عن ح ت ة سيلفر كده ف ض ة يعني غ ر ي ب ة ولذلك كان ابنها إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم في غ ا ي ة ا ل إ ع ج ا ب به كان ب يشيل كل فرد عنده انظم ابراهيم في غايه ة من ا ل ب ا ا ء و ل ج من ا غاية ل في م البهاء والجمال وزي كانت غ ا ي ة ت عائشه و ن س ا ء من ماريا وغيرتهن من ام س ل م ة لكن كان عنده ام س ل م ة م ن ه د ش و ا ح د ة تفصح عن غيرتها وعن كلام الام سلمه لانها بنت نيم بنت ز ا د الراكب بنت المغيره بن اميه كان اسمه ع ز ي ف ة يعني بيت م ف ت ر م معروف بالعرب مشهور فابن حجر بيصفها ب ي ق و ل كانت م س ل م ة م و ص و ف ة بالجمال البارع والعقل البالغ و ا ل ر أ ي الصائب يعني ا ل رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة لو راجع م ر أ ة زي دي يبقى يستغني عن كل المستشارين ويبقى ل ك ف ا ء ه عليها ك ف ا ء ه عليها ا ل ر أ ي ا ل م ر أ ة وطبعا هنشوف في يوم ا ل ح د ا د ي ة ع م ر ت ايه وفي يوم غيره ع م ر ت ايه ولما خصم ا بعض أ ق ر ب ا ء ا ن ب ي ع م ر ت ايه هتشوف المستوى العقل ا ل ف ز العجيب لهذه ا ل م ر أ ة مع يعني هذا الجمال ا ل ا خ ا ذ ومع هذا المستوى العالي رضي الله تعالى عنه م س ل م ة قال الذهبي كانت من أجمل النساء من اجمل ل ن وأشرفهن نسبا من س ا ء أ النساء و أ ش ر ف ه ن نسبا فكانت قال هي ه ن د بنت ابي أ م ي ة ا بن المغيره بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم خ ز و ي ة بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أ ب و جهل بن شام يعني بنت عم الأتنين هؤلاء وبنت عم أبي هكذا يعني عم عم بنت وبنت أبو هؤلاء هكذا جهل كانت المهاجرات ا ل أ و ل هاجرت الى ح ب ش ه من ا ل ع ش ر ة ا ل أ و ا ئ ل هاجروا الحبشه هي وزوجها ابو سلمه وولد س ل م ة في بلاد الحبشه س ل م ة ابن أ ب ي سلمه بن عبد الاسد وولد في بلاد ا ل ح ب ش ة ورجعت فكنا بيت أ و ل بيت هاجر في الله تعالى بيت أ ب و سلمه بن عبد الاسد أ ب و س ل م ة ا بن عبد الاسد ده كان اسمه عبد الله أ ي ض ا ده اخو ا ل ن ا ب ل س ع أ خ و النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع أ ر ض ع ت ه ثويبه م و ل ا ة أ ب ي لهب و أ خ و ح م ز ة ل أ ن ح م ز ة رضع مع النبي من ثويبه أ ي ض ا يعني ثويبه ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم و أ ر ض ع ت ح م ز ة و أ ر ض ع ت أ ب و س ل م ة ا بن عبد ا ل أ س د أ ي ض ا فهو أ خ و النبي من الرضاع وفوق ذلك هو ابن عمته بره بنت عبد المطلب يعني ر خ ر يعني إ ي ه يعني متين متين متين حبل متين ونسب عالي ومستوى عجيب وكان في الدين له ش أ و عظيم يعني من أ و ل من آ م ن من أ و ل الخمسه و ا ل س ت ة الذين آ م ن و ا و أ و ل الناس آ م ن و ا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو امرات ه أ و ل من هاجر في الله تعالى هاجر الى ه ا ج ر إ ل ى ح ب ش ة أ و ل ا ل ه ج ر ة ثم ب ع د م ق ر ة ا ل ص ح ي ف ة التي في ا ل ك ع ب ة فرجح هو وامراته فوجدوا ان ا ل أ م ر شديد في م ك ة فهاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ خ ذ م ر ا ت ه معه ام سلمه وطفلهما س ل م ة يعني يعني قالت أم سلمة أم رحل لي رحلا بعير يعني وركبت و ض ع ت ابني في حجري فوقف ا ب ن المغيره ة اللي و قومها يعني م ن ي مخزوم يقول أنت نفسك وقد غ ل ب ت م ا عليها ما الصاحب ترا ت أ خ ذ ه ا معك لي في بال بلاد لا مش ه ت أ خ ذ ه ا معك فحبسوها ع م حبسوها ع ن وهاجر ابو س ل م ة وحده ورجعت ام سلمه بن عبد الاسد قوم س ل م ة قال الله و م رجعوك عنه يعني ابننا هيستفيد لوحده وتركوه وتتركيه والله ل ن أ خ ذ ابننا ف أ خ ذ و ا س ل م ة منها وهي بتشد في الولد وهم بيشد في ا ل و ل د فخلعت يدي سلمة من خلعت يده ي ي سلمة خلعت من د وهم ب ا يشدون يتخانون ي ت ش ج ع و ن على الولد فبني عبد الاسد أ خ ذ س ل م ة وبني ا ل م غ ي ر ة أ خ ذ و ا م س ل م ة و ط ب ع م ابو س ل م ة سافر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما شبع بيت أ ب و س ل م ة من المحن يعني حياته كلها محن و ا ل م ر أ ة يعني بتحكي ام س ل م ة رضي الله عنها قال كنت أ خ ر ج يعني إ ل ى البطاح كل يوم من الصباح أ ب ك ي حتى الغروب ثم أ ر ج ع جلست س ن ة ك ا م ل ة أ خ ر ج من الصبح الى المغرب زي ا ل بطاح م ك ة تبكي ثم ترجع ل أ ن طبعا فقره زدشه و وفقره ابنه ابنها ليس معها وزدشه ليس معها فطبعا م س أ ل ة محنه ما بعدها محنه قالت بعد س ن ة واكثر راني واحد من بني ا ل م غ ي ر ة من بني قومي فرحمني فقال لبن ا ل م ي ر ا أ م ا ترحم هذه ا ل م ر أ ة فقالت زوجها وفقرت ابنها أ م ا ترحموها ه ا د ع ت س ا فقالوا انطلق روح ا ل ز و ج فلما انطلقت جاء بني ا ب ن ا ل س د واعطوني ا ب ن سلم طالما اتسفر لزوجك بخده الولد قال فذهبت وعند التنعيم ولوصلت التنعيم فوجدت عثمان ا بن طلحه فقال إلى أين الى اين انت ي و ام س ل م ة قالت اذهب الى زوجي قال و ح د ك طبعا سفر غصب عنهم كلهم طبعا يعني اهلها واهل قومها كان يفضل حد يسافر م ع ه ا ولكن ده ها كلهم عداوه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و روح ديب ياكلك ولا اسد ياكلك ولا متروحيش ا طبعا عداوه كما ترى و ا ل م ر أ ة ب ق و ة شخصيتها طبعا ما فيش م ر ا ه ب ه دي ا ل ك ا ف ي ة كيف تسافر ولذلك قالوا أ و ل ض ع ي م ه هاجرت وحدها هي أ م س ل م فيش ض ع ي م ه ا م ر أ ة يعني تهاجر وحدها تمشي على الطريق وحدها ل ه ا د ي المراه و ي ب ل على ق و ة شكيمتها و ق و ة شخصيتها ولها أ ر ث ه قالت أ ت ب ل غ بالركبات ط ب هتسافر ازاي شوف عقلها عقل ف ز جاتني ماشي السكر مليانة ناس عمال لأصوات الناس اللي ماشي بتونس هتني ماشي لحد ما تونس يعني ماشي ما لحد السكه بطريق م ك ة ا ل م د ي ن ة طريق كله تجار وكل ناس يبقى تتبلق في الطريق باولين ن ف س ل ق ى ء عثمان بن طلحه قال والله ما لك م ن مترك أ ب د ا وقاض خطام بعيري حتى إ ذ ا جاء ا ل ر ا ح ة وقت ا ل ر ا ح ة يعني ما ط ب ع طريق كل ا ل ا س ر ا ح ا ت ويمشي في الطريق قال ينيخ بعيري ويضيع ظهره حتى أ ن ز ل ويرى مكانا م صخره أ و ش ج ر ة يستريح تحتها ف إ ذ ا جاء وقت الرحيل قدم م ل ي البعير وظهر ظهره و ر و... ك ب ويقود بي ل ى حتى وصلت ل ل م د ي ن ة وصلنا الى قباء فقال هذه ق ر ي ة عمرو بن عوف حيث نزل زوجك يعني صاحبتك ا ل س ل ا م ة فاذهبي إ ل ى زوجك ورجع يعني عثمان بن ط ل ح ة يعني وحده إ ل ى الى م ك ة طبعا قالت ما ر أ ي ت رجل في امانته وفي إ ن س ا ن ي ت ه يعني م فيش إ ن س ا ن بهذا المستوى العالي من ا ل م ر ؤ ة يجد إ م ر أ ة ه سفر ا لوحده معاه هكذا بدون أ ي ترتيب وبدون أ ي شيء فطبعا ا ل م ر ؤ ة ع ا ل ي ة وكان جاهل لم يكن أ س ل م بعد ان ر ث م ا ن بن طه اسلم بعد ا ل ح د ي د ي ة قبل فتح م ك ة واسلم بعد ا ل ح د ي د ي ة رضي الله تعالى عنه هذه اخلاق العرب لو طلبنا هذا من مسلم ا ل آ ن ولحيته شبرين لا يفعل ذلك ل أ ن ما عنده مرور يتربى في مكان محضن لا يعرف إ ل ى ا ل خ س ة لا يعرف إ ل ى ا ل ا ن ت ه ا ز ي ة مصلحته بس يعني إ ذ ا كان لك م ص ل ح ة ماشي ملكش م ص ل ح ة خلاص أ ن ا مش فاضي والله مجهول ويتعلل بالف عله ة و ذ العلة ا ل ل ي ب ت ع ل ل بها منها ا ل ك ذ ب يبقى خرج مع المنافقين في و ا ح د ة من صفاتهم اللي هو ا ل ك ذ ب يعني وده كثير بيحصل كل يوم بل يمكن كل س ا ع ة ربما يعني كذلك هذا رجل جاهلي لم يسلم بعد ومع ذلك لم ير ا م ر أ ة م س ل م ة تخليفه في الدين يعني وتشاططه في الدين ومع ذلك يصل بها إ ل ى زوجها و إ ل ى ا ل م د ي ن ة في هذا الطريق مش هنقول بقى دا رائح المنشرين ولا دكاتوش ولا جليل لا دا ستمائه كيلو أ و ستمائه وخمسين كيلو متر في عز الحر والشر ويمشي على قدمه هذه ا ل م س ا ف ة ا ل ص ع ب ة جدا فطبعا مروءة عالية فوصلت إ ل ى زوجها واستمتعت بسعادتها في اسرتها مع سعاده ا ل إ ي م ا ن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و فعاشت في ح ي ا ة ا ل إ ي م ا ن ولكن هي ف ت ر ة و ج ي ز ة التي يعني سعدت بها بزوجها ثم قاتل أ ب و سلمه في م و ق ع ة بدر ثم جاءت م و ق ع ة أ ح د فقاتل في أ ح د قتالا اسود حتى أ ص ي ب يعني في ذراعه إ ص ا ب ة ب ا ل غ ة جدا يعني كاد أ ن يموت منها ثم ضمت العدد في عضده وضمت هذا الجرح وحتى برئ صح الجرح يعني وده ب ي ب و ل ك ان بعض الجرح أ حرم ي ا بتصحى عليه ى على غش ظاهرا بيلتئم الجرح ولكنه يعني هو كما هو في داخله فكان ذ ن و أ س د وفزاره كان منهم كلام منهم سمعنا منهم أ ن ه م يريدون أ ن يغيروا على المدينه ة أو كان ن م م بعض الشغب ف أ ر س ل الله النبي صلى الله عليه و س ل م س ر ي ة بقياده ح ز ي ف ه بن عبد ا ل أ س د أ و أ ب و س ل م ة بن عبد ا ل أ س د من مائه وخمسين رجل و ب ا ر س ل و اليهم إ فذهب إ ل ي ه م فصبحهم أ و بيتهم على في عمايه ة الفجر دخل عم في عماية الفجر في هذه ا ل م ع ر ك ة ا ل م ع ر ك ة التي بدأ هذا ا ل ك ل ا م ك ا ن بعد احد مسحت هذه ا ل غ ز و ة أ و هذه ا ل س ر ي ة الجراحه التي كانت في احد وانكسار العرب وانكسار المسلمين رجعت سمعه الجيش ا ل إ س ل ا م ي م ر ة ث ا ن ي ة لنكال بعد احد فرجعت ه ي ب ة الجيش ا ل إ س ل ا م ي ولكن ا م المسلمين ق ا ت ل ل ي ن و انتقض عليه جرحه انتقض عليه ج ر حتى ه يعني ح مات رضي الله ت عنه ا ل ى ع من هذا الجرح ولما مات يعني غمضه النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ا ويموت في ح ا ل ث الموت فغمضه وقال صلى ان ل ل عليه وسلم ه إ الروح إ ذ ا قوبل تبعه البصر انت ما تلاقي الميت بتاعه عينه إن تعرف ما مشى راحه الروحه كده كده لان الروح إ ذ ا قبضت الروح تبعها ل لان ا ب ص ر يشوفها رحفين يرحفين نازله تحتي ورا طلع ف و ق هكذا ي ع ن فلما سمعوا ذلك علموا ن ه مات ف أ خ ذ و ا قال لا تقولوا إ ل ا خيرا ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تؤمن على ما تقولون فكفنه وغسله النبي صلى عليه, عليه تسع تكبيره انتبه فقالوا يا ر س و أ ن ا س ي ت أ م أ خ ط أ معنا صلاه ا ل ج ن ا ز ة أ ر ب ع تكبيرات قال لا نسيت ولا أ خ ط أ ولو كبرت على أ ب ي سلمه الف تكبيره ما كان كثيرا عليه فدل على أ ن أ ه ل الفضل يزال لهم في التكبير يعني ممكن ما ج ف ش عند اربع تكبيرات وازيد كما زاد على أ ب ي سلمه تسع تكبيرات وطبعا ده من الفقه الذي يجب ي ع ن ي أ ن ت ع ل م ف ت أ ه ي ا م ت أ م س ل م ة وكان معها ولدين أ ب و س ل م ة وعمر و ض ر ة وزينب بنت سلمه وزينب ه ذ ه زينب كانت فقيه ا ل م د ي ن ة بعد ذلك فلما اعتدت ذهب إ ل ي ه ا أ ب و بكر ليخطبها فرفضته فتبعه عمر فرفضته أ ن ا ب ق و ل ك مستوى شبكه ت ك ل ابو بكر وعمر لا لا, لا مش مستواها ا ل م ر ا ه عندها من الشوك م عارفه ا هي بنت مين و ا ل أ س ر ة ب ت ع ي ت ه ا ايه ايه يعني ابوها رجل من كرماء العرب من أ ج و ا د العرب من مشاهير العرب حتى لما وصلت ا ل م د ي ن ة في ا ل ه ج ر ة فيقولها ب انتي بنت م ن انت ب ن ت مين في ا ل م د ي ن ة في مكه قلت م عن ا ب ن ت ز ا د الراكب قال ا له ل هتكدبي من أ و ل ه اولها يا رجل ل تنسب ا ا د ا ل ل إ ذ ا كان ت لك ر س ا ل ة تبعتيها ل أ ه ل ك فبعتت ر س ا ل ة معهم فجمشلوها على راسهم قالوا نعم أ ن ت بنت زاد الراكب وقومت من أ ع ل ى أ ن س ا ب م ك ة ومن أ ش ر ف الناس في م ك ة فطبعا حطوها فأنيهم ك ن ثانيهم فكرتها بتقول لأن س لأناس أشراف ونسب ع يعني فطبعا العرب الأنساب تحب ل و الناسب بين النسبين عالي ولذلك يا أغلى جمعت بنسب قومها أ ع ل ى نسب وجمعت بين زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم اعلى نسب يعني كانت بين أ ع ل ى بين جبلين وبين قمتين رضي الله تعالى عنها ذهب اليه ابو بكر فرفضته ثم تبعها عمر فرفضته يعني طبعا مستوى من الجمال أ ق و ل لك صارخ ويريد جمال بس مستوى من العقل ل ف ز ومن ا ل ح ك م ة والتصرف في ا ل أ م و ر غريب تصرف غريب في ا ل أ م و ر يعني لا, لا تقول هذه ا م ر أ ة أ ب د ا ب أ ي ح م ل أ ح و ا ل ثم ذهب إ ل ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فذهب وقف على الباب فيعني قالت يعني عندما ي أ ت ي الولي عندما ياتيني الولي تخاطب الولي فطبعا راجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تاني جاء وقف على الباب يطلبها قالت ما جاء الولي فتقول ب ابن ايه ده جه ي في اليوم التالت وده بيقول لك مدى مستوى انفه ا ل م ر أ ة و ك ب ر ي ئ ه ا إ ن ه ا مش و ا ح د ة دشتي يعني كده اللي يطلبها تروح له لا يعني مستوى قتله إ ذ ا جاء النبي في اليوم الثالث فزوجه يبقى هو حريص على هذا ا ل ا ل ر مش مستوى و اقولك ل لو أم هتكلمك عن ترجمتها بالتفصيل ه ت ب ك ي على نفسك هذه م ر ا ه في غ ا ي ة ا ل ع ز ة وفي غ ا ي ة ا ل ا ن ف ة فلما جاء في اليوم الثالث قالت يا رسول الله سالت له بقى مع ا م ر أ ة انا م س ن ة يعني ك ب ي ر ة من الشعروسه ص غ ي ر ة يعني و م ص ب ي ة م ص ب ي ة عند الصبيان يعني عندي عندي ا ر ب ع ة ولدين وبنتين و م ص ب ي ة وانا الشريف بغيره يعني ما عندي غيره ما فحشة ويعني فيها غ ي ر ة يعني فيها وبعدين ماذا اصنع فارسل لها قال اذا كنت م س ن ة فانا اكبر منك واذا كنت م ص ب ي ة فالله ورسوله يكفيه عيالك يعني واذا كنت فغاري فسعده الله لك ان يذب عنك الغير المهم يعني وافقت وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وادخلها في بيت زينب بنت خزيمه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى ماتت زينب بنت خزيمه فاسكنها في بيت زينب بنت خ ز ي ن ة و ب ن ى بها النبي صلى الله عليه و سلم و طبعا بان ا ب ه ا بعد ا ل أ ش ي ا ء فقامت من الليل كانت بغت حركه ك في البيت و شفت عمل ايه و لا ي ك ل و ايه و لا يشرب و ايه فوجدت يعني حفنات من شعير و بعض ا ل أ و د و أ خ ذ ت تصنع ع ص ي د ة النبي صلى الله عليه و سلم من شعير و اد و هذا هو ط عمل ا ا عروسين في يوم العرس و يعني ا م ر أ ة عندها ه م ة ع ا ل ي ة ويقول لها اجبلك ي مهر ايه لك ك ب ق ي ة النساء راحتين ح يعني مقلنة يعني مكان الطحين عشان تخاطر وتحمل ر ح ت ي ن مكان الطحين م ف ه م ن ا يعني فلكي راحتين رحى ولكي يعني خ ر ب ت ي و و س ا د ة من ادم حشوها ليس يعني ب خ د ه جلد ي ع ن ي و م ح ش ي ة ب ا ي ه بليس كما كتب ن س ا ل طبعا ده ن ه ا ي ة الايه لان الدنيا ما عندهمش دنيا بالمعنى المفهوم ما هوش في دماغهم المسائل ديه واسكنها في بيت زينب بنت خ ز ي م ة رضي الله تعالى عنها و ك ا ن ت أحب ا ل ل ن ا س إ ي ه ا فكان ي س أ ل و ه عن ع ا ئ ش ة يقول إ ن قلبي تعلق بشعبه منها فلما ت ز و ج بقى ام س ل م ة كل ش و ي ة زينب ة تقول ل ه ع ا ئ ش ة تقول انت كنت فين عند ام م سلمه فقالت أ م ا تشبع من أ م س ل م ة ا ل غ ي ر ة بس ج يعني ب ما تتكلم ما تتزوج ن ل ي طبعا ام س ل م ة ده بنت ناس مستوى يعني ش خ ص ي ة ف ر ي د ة يعني أ م ا تشبع من أ م س ل م ة ف س أ ل و ه أ م ا قلت أ ن في قلبك ش ع ب ة من ع ا ئ ش ة ماذا في قلبك لام س ل م ة فضحك وسكت صلى الله عليه وسلم طبعا إ ج ا ب ة يعني فضحك و س ك ر م ع ا ق ل ة ل ذ ي ة يعني فيها كل صفات النساء من ا ل ر ا ف و ا ل ر ح م ة والحب و ك ت ف حب للمسلمين حب غريب وعجيب وده بيبين لك في لما حكم النبي على بني ق ر ي ظ ة وكان حلفهم ي أ ب و لبابا أ ب و لبابا رح يحكم فمجرد ي ه أبو فأباني أبو أنا أنزل على حكم محمد قال على على وأشار لبابة لبابة هيتبعكم يقولي نزلوا نزلوا قال على قال على على إليهم الحكم الذات يا ف يعني ذي إيه إيه يعني حكم محمد حكمه حكمه حكم م ما أ ش ا ر ا ل أ ش ا ر ة ما تحرك من مكانه ادرك انه خان النبي صلى الله عليه وسلم أنه خانا واخشى ث ر ه يعني ا د ا ل ح ك م المحكمة ما قبل ت ن ع يعني على ق ل ننزل ح ك م ه ق ا ل ا ن ن ز ل على ح ك م ه ل أ ن ح ك م هو هو ان ل ل لا لا ا د هذه خ يجلس ا في المسجد ويجلس في المسجد ويجلس خ ر من هذا ا خ فيأخذ ط أ ف ن ه ورابط ن في س ه ف سريعة المسجد قال والله لا أ ح ل حتى يتوب الله تعالى عليه لازم ربنا يتوب ع ل ي ن ا م ش ه ت حل فكانت امراته ت ي د ح ل عشان يصلي بس يصلي وتربطه ت ا ن وجلس س ت ة أ ي ا م ف ك ل م النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال والله هو ربط نفسه يبقى ده لو جاءني لاستغفرت له, له. ولكن لما ربط نفسه فبقت ا ل م س أ ل ة عند مين ع ب الله ت ع ا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يقوم ليل ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ث ة بالليل كده فبقعد يرتاح من ا ل ص ل ا ة بعد ما سلم فبيضحك كان عندهم س ل مسلم وذا بركته م ف ب ت ق وليه له ما تضحك يا رسول الله قد اضحك الله و سنك قال قد تاب الله تعالى على ابي لبابه فالنبي صلى الله عليه وسلم تاب على واحد من رجالته أ و من أ ح ب ا ب ه أ و من أ ص د ق ا ئ ه يعني طهر قلبه ونقاوه سريره وحب ا ل أ ت ب ا ع ورجاله عاوز يكون ه ل أ و ا ي ا في مصفف ا ل أ و ل في ا ل ج ن ة قالت أ ذ ه ب و أ خ ب ر ه ولم يضرب الحجاب بعد قالت ا ل م س ل م ة لم يكن الحجاب قد ضرب بعد وطبعا ً راحت تخبره يعني هو جمع اوتوا ل ب ا ب ه يعني يطيح على الباب بس يعني ل أ ن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ت س ع بيوت م ف ت و ح ة ف ي ن م ف ت و ح ة في المسجد فقامت من الفجر ذهبت الى المسجد يا أ ب و لبابه أ ب ش ر ب ت و ب ة الله تعالى ع ل ي ه لقد تاب الله عليه ج م ا ع ة اللي في ا ل ج ا م ع ة ب ق ى اللي كانوا بيقوموا ليل في ا ل ج ا م ع ة ل ا ن كان قيام ليل اصلا في المسجد فبيقوموا ه ا ن ه هيجا وسيطان كل واحد عاوز يحله انا احلك انا قالوا لا والله و ا لا ل ل ه يمد يده احد لحبل حتى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفكر بنفسه فجاء النبي خرج ا ل الفجر يصلي وفكه فانظر حبها للناس وحبا ل ت و ب ة الرجل وهي لكي بشرط كعب بن مالك و ق ا ل يا كعب ا بن ملك أ م ش ر بخير يومه طلعت فيه عليك الشمس لما ن ز ل ا ل ت و ب ة كعب ا بن ملك و إ خ و ا ن ه ا ل ث ل ا ث ة أ ي ض ا كان في بيت أم سلمة ك ام ن في بيت أ سلمه وطبعا كانت ع ا ئ ش ة بتفخر على النساء النبي س ل م ما نزل ا ل ق ر آ ن في لحاف ا م ر أ ة إ ل ا في لحافه ولكن نزل ا ل ق ر آ ن فين و ت و ب ة التابين فين في بيت أ م سلمه وزي ما كان مسالكه منافسه ع ا ل ي ة المستوى ك ا ن ت ع ا ل ي ة المستوى و ر أ ء جبريل علي ه السلام يعني و ك ى ا ل نبي هاي قال ر أ ء م ر أ ة اذا هي الكلب ي وطنته دائره و جبريل عليه ا ل س ل ا م فبعد ما ذكر ا ل ك ل ا م د ه في المسجد و ب ل غ ه نسال ء ا نبي م ي ن ف ي ك م م نشاهد ف الكلب ي م ب ا ر ح فقط مساله مانع ي ل ك غ ي ه موضوع الكلب ي ق ا ل ت أ خ ب ر ن ا ا ل ن ب ي أ ن يعني انا م ر أ ة من اللي ر دحية الكلب ي و ه و جبريل علي ه السلام س م ق ت ص ر ح ا ن ة جدا النارات فامراه م ب ا ر ك ة ا م ر أ ة م ي م و ن ة حتى وكان يخرج معظم الغزوات كان يخرج إ م ا ب ع ا ئ ش ة واما بام سلم وكان خروجه بام سلم أ ك ث ر حتى في يوم الحديدية و فتح ي يوم ف م ك ة خرج بام سلم وفي ا ل ح د ي د ي ة خرج بام سلم ويوم ا ل ح د ي د ي ة والي حصل ما حصل وجاء سهيل بن عمرو وحكم بين و ك ت ب ا ل و ث ي ق ه بين النبي تسليم وبين أ ه ل م ك ة فبعد ما امتعت الصلح ووقعت الوثيقه امر النبي أ ص ح ا ب ه أ ن ينحروا الابل و أ ن يحرقوا رؤوسهم فرفضوا ه نحروا عليه ونحلقوا رؤوسنا ل ح ن ا عملنا ح ا ج ة لا اعتمرنا ولا عملنا شيء امرهم ثلاثا فمتعه فدخل على أ م سلامه وهي في خيمتها وهو حزين و ف ق د ل ما الذي يحزنك يا رسول الله قال هلك أ ص ح ا ب ي أ م ر ت ه م ثلاثا فلم ي أ ت م ر و ا ده هلاك قلت له ا ل م س ا ل ة ليست كذلك أ خ ر ج وانحر بدنك وادع حالك يحلقك ولا تكلم أحد ما تقولش ا لحد حاجه خالص ادبح ا ل ا ب ن بتاعتك واحلق راسك, راسك وتعالى ادخل خيمتك ولا تحدث الواحد وهم سيفعلونك المهتف فالنبي خارج صلى الله عليه وسلم نحر ا ل إ ب ل ودعا ا ل ح ا ل ق خ ل ق ل ه ودخل الخير ج ا م ا ل ص ح ا ب ة كلهم نحروا ا ل إ ب ل وقعدوا ي ح ل ق و ا البعض حتى قال ه د و م حلق بعضنا لبعض حتى كدنا نقتل بعضنا بعضا من الغم لعصياننا النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا امتثلوا ا ل أ م ر بفضل م ب ش و ر ة من أ م س ل م ة رضي الله تعالى عنه يعني شوفوا المستوى العالي في العقل والتفكير لهذه ا ل م ر أ ة المباركة يعني عقل صاحبة وطبعا ن عنها ج ا عالي رضي الله تعالى ة وفهم و رضي كان ت من أ ط و ل نساء النبي عمر عاشت تسعين س ن ة ي عدت ن ي ع ف ت ر ة الخلفاء الراشدين و أ ر س ل ت لعلي بن أ ب ي طالب في يوم الفتنه ة أعطلت ل ابنها عمر ق ا ل ت والله يا امير المؤمنين لولا أ ن ي لا اريد ان اهتك قناعا ضربه علي النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ش ى ان أ د خ ل ا ل ج ن ة ف أ ل ق ا ه و أ ن ا هتكت قناعه لضربه علي فاستحي أ ن أ ل ق ا ه يا الهي ابن مراد شو ما الكلام يعني بعد ان ضرب علي حجاب النبي صلى ا ل ل عليه وسلم تستحي ان تقلع هذا الحجاب وتقاتل مع علي بن ابي طالب وقد ضربه النبي عليها كيف قال ادخل الجنه اني استحي ان اقابل النبي صلى الله ا ل ي ه وسلم يعني فارسلت عمر ا بن أ ب ي س ل م ة يقاتل مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وطبعا عاشت حتى قتل الحسين ولما قتل الحسين ا بن علي أ غ م ي عليها و س خ ر ت عقلها س ق ط ت من هذا من باب الحزن على عليه رضي الله تعالى عنه م فاطمة يوما تحب وتحب حتى حضنها حضنها الحسن ابن أبي طالب وتحب فاطمة حتى جاء النبي يوما بالزهراء علي ولديها في ولديها وفي في جاء الحسين فدخلوا عليها وهو في بيت ام سلمه ة فيعني قال رحمة الله عليكم أهل البيت فقال تركتنا يا رسول الله كان معها زينب بنتها يعني قال و أ ن ت وزينب من اهل البيت ف د خ ل و م س ل م ة وبنتها زينب من اهل البيت وزينب بنت ام س ل م ة هذه ظلت شباب حتى ماتت في عمره م ئ ة تسعين س ن ة لما دخلت عن نبيه وهو يغتسل فرش عليها ماء فجاء الماء على وجهها فظل وجهها نظر ن ظ ر ة الشباب حتى ماتت فظل ض ل ماسل نابل الماء ورشوا وجهها على ف وجهها نظر ن ظ ر ة الشباب حتى ماتت وظلت من العلم ش أ ن ا ي عظيما ن ي ع رضي الله تعالى عنها فلما مات أبو سلمة وبيقول لها سلمة مات أم ابو يعني يا أم سلمة هي بتقول له علمت أ ن الرجل إ ذ ا كان من أ ه ل ا ل ج ن ة ولم ت ت ز و ج م ر ع ت ه بعده دخلت معه الجنه ة و ع د ك أن ل اواهدك ت ز ج الا تزوج ت ب ع د ي قال لها يا أ م س ل م ة تسمعي كلامي قالت نعم قال ت تزوجي بعدي رضي الله تعالى عنه تزوجي بعدي وقال سمعت ن أبي صلى ا ل ل ه ع ل يقول ه وسلم ي يعني من أ ص ا ب ه مصيبه إ ن اليه ر ج ع و ن اللهم اجرني في مصيبتي واخلف ن ي خيرا منها فلما مات أ ب و س ل م ة فوقفت عن د نص الحديث شكوفي ا ل م ر ة اللهم اجرني في مصيبتي وقفت ا واخلف ن ي خيرا منها ا خير من أ ب ي س ل م ة وفي أبو يعني زي حد سلمة وتكرر وتكرر اللهم اجرم في مصيبتي إ ل ى آ خ ر انطلقت ا ل ك ل م ة من لسانها و ا ج ر ن خيرا منه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو خير من أ ب ي س ل م ة رضي الله تعالى عنه بعدما نطقت الحديث رضي الله تعالى عنها ماتت في التسعين من عمرها رضي الله تعالى عنها وكانت نعمل م ر ة للنبي صلى الله عليه وسلم ونكتفي س ل م و في ترجمتها و إ ن كانت ت ر ج م ة و ا ف ر ة و غ ن ي ة حتى ندلف لفواج الحديث س ي د ه الفاضي العميل ل ب ا ب ي ن واحد غرض البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب رد ق و ل من منع ا ل ص ل ا ة نصف النهار رد ق و ل من منع ا ل ص ل ا ة نصف النهار طب احنا قلنا ان هو ايه البخاري شال ايه؟ شال و ا ح د ة من الموانع دي ايه اللي هي اللي سوى الزوال يعني تمام عشان قلت كده في الاول فخلي بالك يعني ل أ ن طبعا هو ا ل أ ق و ا ل أ ه ل ع ل م فبيقولوا يعني بعض العلماء بيقولوا يعني أ ن هذه س ا ع ة تسجى فيها جهنم قال وهل تطفى جهنم إ ل ا ب ا ل ص ل ا ة ده افضل وقت ل ل ص ل ا ة يعني طبعا ده ر أ ي بعض اهل العلم نحن ننطف مره ه ب ا ل ط ا ع ة يعني والعباده وعن ابن عمر لما هو جاب الحديث ن ع ل ا هو بيقول إ ي ه لا أ م ن ع واحدا يصلي في اي لحظه ة إلا إ ي إ ل ا إ ي ه الوقتين وقت التحري تمام يبقى اذا البخاري شال ايه الوقت ا ل ي ه الزوال وواضح كلامه و مش مفهوم فغرض البخاري رحمه الله ت ا ل ى في هذا الباب رد قول من منع ا ل ص ل ا ة نصف النهار عند استواء الشمس لقوله لاامنع واحد ان يصلي بليل او نهار ما شاء غير ان لا تحرى طلوع الشمس ولا غ ر و ي ة ب س يبقى اصبح و ق ا ت النهي عندنا عين وقتين واضح فيدل أ ن ه لا باس أ س عند ت و ا الشمس لا ي بالصلاة بأس عند استوايشن ا ل ي واحد من ث لا ث ة من فطاح العلم فطاح لا قول ب أ س ب ا ل ص ل ا ة عند استوايشن ئ ا ل إ ل ا وهم يصلون نصف النهار طبعا التابعين عاش عصر التابعين المالك قال شفت أ ه ل الفضل و ا ل ع ب ا د الناس المعتبرين كانوا يصلون نصف النهار ومثله عن الحسن والطاغوس و ايضا ابو يوسف عن الحنفيه و الجمعة ا ص لورود الحديث إ ن جهنم لا تسجر يوم الجمعه ة إن ج ن م لا تسجر يوم الجمعة. يبقى و م الجمعة ي الحديث بيبالينا ان يوم الجمعه يوم الوحيد اللي فيه ل ك ن لا تسجر فيه جهنم يبقى أ ن ي حظ كويس ا ل ي يموت يوم ا ل ج م ع ة يعني بيقال يجار من عذاب القبر وان اليوم ده جهنم لا تسجر فيه في هذا اليوم طبعا ا ل إ ج م ا ع أ ن ا ل ص ل ا ة في هذا الوقت يعني ليست م م ن و ع ة ل أ ن جهنم لا تصير في يوم الجمعه, اليوم الجمعة، يوم ر ح م ة يوم ر ح م ة كله يعني ث ل ا ث ة كان ا ل ص ح ا ب ة يتنفلون يوم ا ل ج م ع ة في المسجد حتى يخرج عمر ل ل خ ط ا ب ة حتى يخرج عمر يصلي يطلع المنبر فكانوا يتنفلون يصلوا وكان عمر لا يخرج حتى تزول الشمس لا يخرج حتى تزول يعني الشمس يبقى كان تنفلهم ت ا م ت ى في ل ح ظ ة الاستواء هو كان لا يخرج الى افعى المنبر إ ل ا عند استواء الشمس أ و زوال الشمس ي ب جاهدا كانوا يتنفلون او يصلون في وقت استواء الشمس الرابع قال مالك رحمه الله لا باس ب ا ل ص ل ا ة عند استواء الشمس وقال الشافعي رحمه الله ا ل ص ل ا ة عند الاستواء مكروها إ ل ى يوم ا ل ج م ع ة ا ل ص ل ا ة عند الاستواء مكروها إ ل ى يوم ا ل ج م ع ة لما ثبت أ ن ه صلى الله عليه وسلم كره ا ل ص ل ا ة نصف النهار الا يوم الجمعه ة ك ر الخامس ص منتصف ل النهار الا يوم الجمعة ل ا ة في يوم قال الطبري وابن س ر ي ن رحمه م الله تعالى من مجمل الاحاديث نخلص انه يكره ا ل ص ل ا ة بعد ص ل ا ة الصبح والعصر يكره ا ل ص ل ا ة بعد ص ل ا ة الصبح والعصر قال ذلك ويحرم عند طلوع الشمس وعند غروبها تاني عشان نفرق الحديث نخلص منها انه يكره ا ل ص ل ا ة بعد ص ل ا ة العصر وصلاه الصبح ويحرم عند طلوع الشمس وعند الغروب ي يبقى بعد الفجر كره بعد العصر كره ولكن في ل ح ظ ة الغروب و ل ح ظ ة الشروق يبقى اسمه ايه حرم تمام يبقى المضمون ما بين المكروه والحرام. واضح ل ح ر ا ا م و يبقى يمتا يكون الحرام اللي هو لغه التحري عندما تخرج الشمس بين ماء الشيطان ع ن د ي ذ يسجد لاهل الكفار ف غير طبعا ت ح ر ي السادس تبرئ البخاري بذكاء رحمه الله تعالى في البت في ا ل م س أ ل ة تبرئ البخاري رحمه الله تعالى في البت في ا ل م س أ ل ة في هذا الموضوع الذي كثر فيه الخلاف ولذلك ترجم الباب بذكر المذاهب دون ذكر الحكم ذكر ا للبراءه م ذ يذكر ا ا ه ب دون أن ح ك م ل ل من العهد ة قال فلان وفلان وفلان يبقى هو ذكر المذاهب وجعل العهد ة عليه على المذاهب حتى يفلت هو من الحكم ويتحمل الحكم وهذا طبعا يعني مثال للعالم يعني ما يورطش نفسه في ا ل مسائل يعني يتحملها يعني دائما يخلي غيره يتحمل لكن لا يتحمل هو ا ل م س ا ل ة فالبخاري يعني إ د ى ا ل م س ا ل ة كلها وادى المين ا حلها للعلماء ويتبرع هو من ا ل م س ا ل ة ومن ع و د ة الحكم هكذا رحمه الله تعالى سبع المعنى في كراهه ا ل ص ل ا ة وقت استواء الشمس, الشمس أن جهنم تصاع فيها تصاع فتكون س ا ع ة غضب أ ن جهنم تصاحب فتكون س ا ع ة غضب غضب ا ل رب سبحانه ف ه ي ك س ا ع ة سجود ا ل ك ف ا ر للشمس ل أ ن الله ت ع ا ل ى إ ذ ا ر ا ل ن ا س ي س ج د و ن للشمس يغضب لان سجود غيري لاي ع ا ل ف ه ي س ا ع ة غضب و ا ل ص ل ا ة ص ل ة بين العبد و ر ب ه ل أ ن المصلي يناجي ربه فيتجنب مناجاته في ساعه ة غ ض ب يتجنب مناجاته في مناجاته ساعة غضبه حتى يزول المقتضى لذلك يتجنب مناجاته في ي مناجاته حتى غضبه ساعة ز ولله ا م ق ت ض ى لذلك ل ل يعني و المثل الاعلى يعني لو ابنك جاي وانت زعلان ومشتاق ويطلب منك حياه وانت غضبان هتعامله ازاي فطبعا لو جالك في وقت غير ما انت غضبان بيبقى ه ت و ص ي ه له وعاوزه لكن في وقت الغضب فطبعا هذه س ا ع ة غضب الرب سبحانه وتعالى ولديه لبثه اعلى كما ق و ل ليس كمثل ي شيء فهذه س ا ع ة غضب الرب سيجتنب فيها ل ي ه يعني م ق ت ر ع الغضب او الاسباب ا ل م و ج ب ة للغضب الثامن قال ابن المنذر طبعا ً دا صاحب كتاب ا ل إ ج م ا ع ا أ ن ه مختص بمن صلى قاصدا ً لصلاه طلوع الشمس او غروبها يبقى التاسع ا ا الذي قصد أنه مختص بمن صلى لصلاة ش م أو غروبها ت س في ا ل ف و ا ئ د روى عبد الرزاق في المصنف أ ن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أ ن عمر راه وهو خليفه ركع بعد العصر فضربه فضربه وقال ه يا زيد لولا اني اخشى ان يتخذها الناس سلما الى ا ل ص ل ا ة حتى الليل يعني واحد فاضي يقول لك أ ن ا أ ص ل ي بعد العصر يتين يصلي بعد العصر لحد الليه ليه فممكن ياخذها سلم د ا ن ا ف ت ر ه دي ي خ ذ ه ا كلها صلاه لحد الليل فكان عمر يضرب من يصلي هنا حتى ينهى الناس عن هذا, عن هذا الفعل فلما ضرب زيد بن خالد يقول له يا زيد أ ن ا لما ض ر ب ك إ ل ا حتى لا يتخذ الناس هذه الصلاه سلما يصلي يعني يقعد ن أنه ا الليل لحد بيدخل وقت أن يتخذها سلما س ا الصلاة حتى الليل إلى لو لم يكن كذلك لم حتى يكن ي أضرب ف ه ا ل ف ن يقول لك ان يكون لدينا م م ان ي ك ن لدينا م ان ي و ن ل د ن ا م م ك ان ي لدينا م م ن ا و ن ل د ن ا م م ك ان ي ل ي ن ا م م ي ك ن ل ا م ان يكون ل د ن ا م م ك ان ي لدينا م م ن ا ي ك و ل د ي ا ممكن ان ي ن ل د ي ا ل م ك ن ان يكون ل ا م م ك ان ي ك و لدينا ممكن ان ي و ي ن ا ممكن ا ي ك ن ل د ي م ك ن ان ي ك ن لدينا ممكن ان و ل د ي ن ه ممكن ا ي ع ن ي ي ن ه م ا ل ن ا س ع ن ان يكون لدينا م م ك ان نكون ل ي ن ا م م ن ان و ل ي ن ا م م ا ل ص ي ا م و ن ي ن ا م م ن ا و ي ن ا م م م م يعني كان يصلي وينهى ويواصل وينهى يبقى يبقى حديث عائشه رضي الله عنها دليل على ما كانت من خصائصه صلى الله عليه وسلم يبقى دل عليه على ا ل خ ص و ص ي ة كان يصلي وينهى عنه م وكان يواصل وينهى عنه م يبقى دل عليه على, على خصوصيته ا صلى الله عليه و س ل م ا ل ح ا د ي عشر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين إ ل ا في بيته لذلك لم يره ابن عباس ابن عباس كان ب يسال ويبعث ع ا ئ ش ة ي س أ ل ه ا ل أ ن ه لم يراها ل أ ن ه كان في بيته و ل أ ام سلمه ولم تر ى أ ي ض ا ولذلك قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كان لا يصليهما في المسجد مخافه أ ن يثقل على أ م ت ه كان لا يصليه م س ج د م ق ا ط ر ه ان ي ذ ك ر على أ م ة يبقى هي اللي كتب تشوف بس يبقى قولوا ق و ل مين قولوا عيش ل أ ن ما ع م د ن ا في ا ل و ص و ل من م م ر أ ضابط على لم ي ر يعني م ر أ ه ضابط على من لم ير يبقى ن أ خ ذ ر أ ي مين اللي شاف و لازم ا شاف ش يبقى اللي شاف تمام د ه ب ا ل ض ب ط زي موضوع عمار بن ياسر لما دخل النبي ل ا ل ك ع ب ة ف ي س أ ل و ه هو صلى ولا لا فكان ب ا ع ت ه ب يجيب ج ر د ل ي ن م ي ا ه عشان يمسح لان كان جوه الكعبه رسوم ل إ ب ر ا ه ي م واسماعيل ي س ت ق س م ا ن ب ا ل أ ز ل ا م ودخل معه و س ا م ه بن زيد فبيساله عمار هو صلى قاله لا ما صلى وما و س ا ة ق ل لهم قال وسامة لهم ده وسامة قال لهم لا صلى يبقى وسامه قال صلى وعمار قال ايه م ا صلى لان و س ا م ه ر أ ى وعمار لم يبقى من ر أ ى هو ضابط على من ايه ق ن ت اقعد عندك مره ضابط على من ولكن شاهدت لا يبقى, يبقى, يبقى, يبقى اللي شاف اولا هكذا يعني ر ش يحمل ل ا على عدم علم ل ا ل ه يجب ا د يكون هناك اجراءات لانه ي ج ه ان يكون هناك اجراءات لانه يجب ان يكون هناك اجراءات ل لانه يجب ان يكون هناك اجراءات لانه ي ج و ان و ك و ن هناك ا ق ر ا ء ا ت لانه يجب ان يكون هناك اجراءات و ا س ه يجب ان يكون هناك اجراءات ه م لانه يجب ان يكون هناك اجراءات يحمل ب غ ى ي النفي على عدم علم الراوي تبقى نفي لما ش ف ش لانه لم يطلع على ذلك وعلى العموم المثبت مقدم على ا ل ن ا ف ذ ا ل ق ع د ة الشهيره ث ا ل ث عشر ودي عمليه م ه م ة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا أ ث ب ت ه كان ح ب العمل أ د و ا م ه وين ق ل يعني اذا عمل عمل داوم عليه و ان الله يحب ا ح د ك اذا عمل عمل ان د ا و م عليه يعني انت عملت عمل يعني بصلاه ركعتين فليصلي داوم عليه ايه عمل بقدر ان كانت تداوم عليه يعني مع ان عمل عمله فلابد ان ايه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عمل اثبته اثبته يعني ايه داوم عليه يبقى يوم ما تاخر في الوفد ا هو وابن عبد القيس و ب م ش ح ر و م ا ل إ س ل ا م ف ت أ خ ر عن صلاه ا ل ع ن ا ي ن ه ف ت ط ل ا صلاه م ب ع د العصر ف ط ل ب عمل ببغاء ق دلوقتي اثبتوا ه ط و ت أ ث ب ت ه ل بلادمي هكذا و ي ا ط ب ل ا طريق ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا أ ن ا بس ب د ك ا ل أ ز ب ا ع ش ا ن ي و مجال هدي لا هم م ش ف ر ل ي ي ق ولا كل قل هذا ه منهج ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا من آ د م إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم أ ي واحد ي و م إ ذ ا عمل عمل بلاد ه يثبته ويداوم, ويداوم عليه وهذا محبب ا ل م ؤ م ن إ ذ ا عمل عملا ان يؤيه يداوم عليه ولكن عائشه كان عمله ديمه ا ع م ل يعني ديما دائم باستمرار يبقى كان الف سلم اذا عمل عملا ل اثبته الله قال الطحاوى رحمه الله تعالى قضاء س ن ة الظهر بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم يبقى سنه ي س ن ة الظهر يبقى ت ح ر ي ع ل ى س ن ة الظهر ا ل ب ع ى ي ن ي ع ن ي ا ل ل ي م ن ع ت م ن ه ا الدعوة ن ه س ن ل س ه تعالى أو حرب قتال رفعت سيفك على العجل من عندنا سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه ن د ن ا ل ن س ن ة ا ل ظ ه ر ي ع ن ي في غاية ا ل أ ه م ي ة في غاية ا ل أ ه م ي ة ش و ف سنه س ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م صلى سنه سنه سنه سنه ص ن ه سنه سنه سنه سنه س ه وهذا لاهميتها يعني لا تصد عن س ن ة الظهر قط أ ب د ا لا يصدك عنها إ م ا الموت أ و عدل لازم ت ص ل ركعتين س ن ة الظهر ده شيء ده بين أ ه م ي ه هاتين الركعتين ي ب ق قال الطحاوي قضاء س ن ة الظهر بعد العصر من خصائص صلى الصلاه ة ر ي ن بعد العصر في صلاته الركعتين بعد العصر لان اناسا شغلوه عنها فيه حسن ترتيب الاعمال الصالحه ة الصالحة شب أخبر ترتب أنت الأوام أ ا ل م فالأهم فالأهم وطبعا ه ذ ه فقه الشخص ومستوى العلم و أ ن ه يفرق بين ما يخشى فواته وما لا يخشى فواته يعني لو واحد م ص ر ا ن جاي ي س ل م لو أ ن ا قلت بك أقعد لما صلي ولما ع ى خلص ا ل ص ل ا ة جيته مشي يبقى ف ا ت و ى ل ا ما فاتش فاتوى ل ا ما فاتش فات ولكن لو قعدت له و ا ل ص ل ا ة مش هتفوت ل أ ن ه ا صلاتين ح ص ل ت ث م أ ن ا حي يبقى ص ل ا ة طالما أ ن ا حي فيه ا ح ي ا ة يبقى ص ل ا ة ايه اصليها تاني تمام يبقى لابد أ ع ر ف حسن الترتيب لازم يعني افهم يعني حسن الترتيب و أ ن ه يفرق, يفرق بين ما يخشى فواته وما لا يخشى فواته وهذا من حسن خلقي صلى الله عليه وسلم إ ذ يستقبل الناس ويرى أ ن ه أ ف ض ل من الاشتغال بطاعه يمكن قضاؤه فاستقبال الناس والحفاوه بهم أ ف ض ل م ن ا ل ي ن ش غ ا ل ب ط ا ا ل يمكن ي ن ي ك ن قدرا على هذا ا ل ا م يمكن ان يكون ق د ذلك و هذا ا ل ا م ن يمكن ان يكون قدرا على هذا الامر ي م ن ح س ن ت ر ت ي ب ه في الامر ف يمكن ان ي و على ه ا ا ل م س أ ل ة د يكون ق د ا ل م س أ ل ة د ر ي م ا ت ت ك و ن قدرا على ه هي ا الامر يمكن يكون قدرا على هذا ل ح ي ا ة ي ك ن ق ا ل ى هذا ل ا م ر يمكن ان يكون ق د ا ل ى هذا الامر ي م ش ب ت ن ي ك و ت قدرا ع ل ا ب ت ت ج ا ر ي ي ع ن ي ن يكون ق هذا ا ل يمكن ا يكون ق د هذا الامر يمكن ان يمكن ان يكون قدرا على الامر يمكن ا ي م ا ي ك و ت ش ع م ل ما يفوتش عمل لعمل آ خ ر يمكن ق ض ا ه في وقتها ه <تصفيق> <تصفيق>